أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلا لم ينتهل نصف عام بالنأصية نأصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب